السِّيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالصِّيقُ الَّذِينَ كَفَرُوا عن <تصفيق> ااا want tanbu um, go oh u أبي سمى المتجف فيري the field. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ a t bendo and قُلْ لِلَّهِ الذي صَدَقَنا ndao وَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, الذي صدقنا وعده. أورثنا لهم وامكان حول لله يسبحون بحمد ربهم وقضي فينهم بالرحم وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ O